كم اهلكنا من قبلهم من قون فنادوا ولا تحيينا من نص وعجبوا اجا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 제� on rigi kaphatkan Emmanuel, 彌ik Ataría dan ayaan those 15- welche Ina m isi Allah. 3 Mat terminarlyn berada ke ini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 Am luhum mulku s-kaawat wal-awdhu wa-ma-bi-nahumaa, fal-yar-taqu fil-Asbab al-Ahzab. Kedebat qabilahum kaum Nuhiyu wadu wafirahun dzul Awtad wathbudu wa kaum Lutiyu wa ashabul Aikah كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْضَاءُ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ شَوَائِبَ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 Inna sakharn al jibāl ma'hu yusabḥna bil al ashīn wal ashraq waṭṭayra mahshūratan kulluhu awāb washadda na mulkahu ataynahu وَهَلْ أَتَاكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ خَلَوْا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط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 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ نَافَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُلْفًا وَحُسْنًا مَّآبًا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 إذ رضى عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفيق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان وأنقينا على كرسيه جسدا ثم ناب قال رب افر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بادي innaka antal wahhad fasakhkharna lahu ar-riyha tajri bi'amrihi ruhaan haythu asabad wash-shayatin kullabanna ayun المقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن ما اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا موتسل بارد وشراب dan kita percaya setelah hima dan Saint-D dan tahanlah dengan kamu alas danere Professora Tuhan dan koyo kita sampai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 Hada dik, wahai untuk orang yang berbakti, jannah Aden yang terbuka مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاعين لشر مادة جهنم ما يصلونها فبيئس المهد Hada falyaduqoh hamimoh wa gassaq, wa ahrumil shaklih azwaj. Hada fujum muktahimum ma'akum la marhaban bim. Innahum قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 At-takhznahum sikhriyyan amzaat anhum al-ibsaar. Inna dzalikal-haqun taqasum ahli al القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون Ma كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملاء ملائكتين خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روح فقاؤ له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت كنت من العالين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 dia berkata, Tuhan, berhati-kata ke hari yang menyebabkan Dia berkata, Tuhan, anda adalah orang yang menyebabkan Ke hari Ila arbaidaka minhomulmukhlaksin Kuala falhaq wa halhaqq aqul Lamelan jahennem minke wa minman tabi'aka minhom